و اذا استسقى موسى لقومه و موسى يقولون ان تعالى يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون وقت العرض يقولون وقت الناس وقت ان الناس يقولون ان الناس موسى ان الناس وقال تعالى ونعبدت وقال تعالى وقالت موسى فقل نضرب بعصاك الحجر ما موسى دارخو الباري بدر دا. دارخو الباري بدر دا. موسى يجيك افدارها الباري بدر وقتل فانفجرت منه اثنتا عشرة عين دوظتكني جبيبري دركتك دوظتكني جبيبري بريدركت كنجت ابيبو اوجك دواغدك هم بو هر كومك كونيك هر كون... كومك كونيك قد علم كل أناس مشربهم هر هندك ملوفا هر جماعتك هر كومك شوان الزاني كيشك جه بخارنوان بقابك كيش كونيوان قلوا واشربوا خد تعالى بتوان بخن اشراسك خد تعالى شمن نسلوا وبخن اجباء وشرين خوش اواخذ تعالى بواجباري داري خست قدرت الشيان خو قلوا واشربوا بخن وبخن من رزق الله اشرسك خودي ولا تعثوا في الارض مفسدي السرعردي نور نهرن الفساد والخرابي فسادة عردي داناك نباشية